يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا إصفه أو ينقص منه قليلا سد عليه ورتني القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا تقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وَتُرْسِمُ رَمْقَ مِنْكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلُو النِّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أن لا وجحيما وطعاما غصتا وعدا ألما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا